هذا ربنا مبيت مع طريق القرآن بأن الرحمة عاش السوق قوله تعالى سبح اسم ربك العالم وصف العباد المؤمنين يخافون ربه من الكوخير وتعرج الملائكة والروح إليه إليه يقعد الكلمة الطيب والعمل الصالح يربع آيات كثيرة وأحديث كثيرة تبين أن الله عز وجل هو الغني عن العالمين وأنه مستعن على خلقه أجمعين وأنه ليس ممازجا لخلقه كما يقول هؤلاء الناس الذين أشرت إليهم أن الله في كل مكان الله في كل مكان تعالى اللهم يقول الظالمون دولة كبيرة في الحديث الصحيح كان الله ولا شيء معه وين المكان اللي حشروا الناس بكل مكان وبخاصة هذه الأمكان فيها الأمكان الطاهرة وفيها الأمكان النجسة والخبيثة في الكارين وفيها البارات وفيها الحنات والخانات وإلى آخره كيف لا ينزهون الله عن زوجا عن أن يكون في كل مكان مع أنه يقول في أكثر من كما ذكرنا أنه على العرش اشتوى وفي الحديث الصحيح ان الرسول عليه السلام شأل جارية يريد سيدها أن يعتقها قال لها أين الله قالت ما قال لها من أنا قالت أنت رسول الله التفت إلى سيدها وقال له يعتقها فإنها مؤمنة الجارية لعاد الرسول أفقه من كبير من الضقهاء اليوم لأنك إن سألت كثيرا من أولا أين الله أجابك في كل مكان وبكل واحد يقول الله موجود في كل وجود مساكين أولا أولاد الوجود مخلوق وكان الله ولا مخلوق فهل ربنا بعد أن خلق المخلوق الدس في هذا المخلوق على ما فيه من قذرات تعالى الله ما يقول الظالمون ألوان